وعدنا مرة أخرى مع هذا المثل المبارك حائية ابن أبي داود السجد الثاني رحمه الله تبارك وتعالى توقعت في المرة الماضية حياكم الله تعالى عند قول الناظم رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ولا تقف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح ولا تقل القرآن خلقا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإنا كلام الله باللفظ يوضح النظم رحمه الله بعد أن بين منهج السلف رضا الله عليهم والواجب على كل مسلم فيما يريد أن يتبع منهج صحيح نصحه وأمره بالتمسك بالكتاب والسنة والبعد عن البدع وأهلها بدأ في وصف أمور هذه الأمور يحتاج إليها كل مسلم مما يتعلق بالأسماء والصفات مما يتعلق بالعقيدة وغير ذلك مما سيأتي في هذه المنظومة فبدأ كلامه بصفة الكلام لأنها من الأمور التي ضل فيها الكثير بسبب بعدهم عن السنة فلذلك قدم أولا وجوب التمسك بالكتاب والسنة حتى نفهم الصفات ونصف الله تعالى بجميع الصفات الكاملة بدون تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل هكذا فهم السلف رضوان الله عليهم وهذا أسلم طريق لمن أراد أن ينجو من الخوض في هذه المسائل والضلال فيها فلذلك تكلم في مسألة الكلام وغيرها مما أثبته الله لنفسه هذه الصفات أثبتها الله لنفسه في كتابه وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ونحن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا بدأ رحمه الله بقوله وقل وهو كما بدأ في أول المنظومة جاء بصيغ الأمر تمثك بحبل الله ودن بكتاب الله وقل ولا تك ولا تقل وهكذا إلى آخر المنظومة التي فيها من الأوامر التي يسعى النظم فيها للخير والنجاه والفلاح هو يأمر الناس بذلك لأن هذا هو الحق وهو السبيل الصحيح والطريق المستقيم وغيره هلاك وضياع وضلال فبدا وقال وقل غير مخلوق كلام ملكنا غير مخلوق قل يثبت هنا رحمه الله ان كلام الله غير مخلوق الله تبارك وتعالى يتكلم متى شاء كيف ما شاء وبعد ذلك في البيت الذي يليه يثبت أن القرآن من كلام الله وليس هو, وليس هو كل كلام الله لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن وغير القرآن لكن يما لما نتكلم بقول القرآن ونخص الكلام بالقرآن نقول أن القرآن كلام الله لكن لو تكلمنا وقلنا هل لله تبارك وتعالى الكلام نقول نعم الله عز وجل يوصف أو له صفة الكلام له صفة الكلام نثبتها له تكلم من قبل وهو تكلم تبارك وتعالى منذ الأذل ليس كلامه جديد ويتجدد ويتجدد الله تبارك وتعالى تكلم قديما ويتكلم ويتكلم يوم القيامة حين يأتي الناس يوم العرض ويتكلم الله تبارك وتعالى معهم ليس بينه وبينهم ترجمان كل سيكلمه ربه تبارك وتعالى ليس بينه وبينه ترجمان والله تبارك وتعالى كلم موسى تكليما وكلما آدم من قبل فالله عز وجل أنزل على رسله الرسالات وتكلم بها حقيقة نعم والملائكة و يأمرهم والأحديث ثابتة في أن الله عز وجل يقول للملائكة في غير موضع ماذا فعل عبدي ماذا تركتم عبدي افعلوا بعبدي كذا افعلوا في الأرض كذا وهكذا فالله عز وجل يأمر العباد ويأمر الملائكة ويأمر الرسل وأمره بكلامه تبارك وتعالى لذلك الله عز وجل تكلم بالقرآن وأيضا تكلم به الأحاريث القدسية التي عزوها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله ويقول قال الله تعالى هذا بالنسبة الى ما أنزل الله عز وجل على رسوله من الكلام نعم حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي حديث ابي هريره رضي الله عنه في الصحيح و الله عز وجل كما ذكر ذلك في كتابه وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما فجاء هنا بأن الفاعل هو الله تبارك وتعالى والذي وصله الكلام هو موسى عليه السلام فسمع موسى من الله عز وجل كلامه والله عز وجل جاء أيضا في الحريث عندما يحب الله عبدا ينادي جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل وينادي في السماء إن الله يحب فلان فأحبوه ويوضع له القبول في الأرض وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي فيها أن الله عز وجل يوصف بالكلام يوصف بالكلام نعم فقال رحمه الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا وقل غير مخلوق كلام مليكنا كما بينت ربما في المرة الماضية أن قوله هنا والأمر يعود على المتمسك بالكتاب والسنة الذي ذكرهم من قبل في أمرهم بالتمسك بالكتاب والسنة لأنه لو لم يكن متمسكا بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتقد ذلك كما ظل من, من الجهمية أو الواقفة كما سيذكر الشيخ رحمه الله أو من المعطلة أو المشبهة أو المجسمة أو غير هؤلاء ممن تكلموا في ممن منهم من نفى صفة الكلام ومنهم من عطلها منهم من جسامها وقال هي مثل كلامنا وما دام مثل كلامنا لابد أن يكون بلسان وشفتين تعالى الله عن ذلك منهم من عطلها وعطلها منعها وقال أن الله ليس يتكلم منهم من قال بأن الله عز وجل يتكلم ولكن كلامه ليس بصوت ولا حرف وهذا تناقض منهم وغير ذلك مما ضل في هذا الباب وفي غير هذا الباب من الصفات ذلك بعد ذلك سنذكر الواقفة وهم أتباع الجهمية ولكن خرجوا عنهم وسموا بالواقفة وسيأتي الكلام عنهم إن شاء الله عز وجل فقال وقل غير مخلوق كلام مليكنا كما قلت الخطاب للمتمثكين بالكتاب والسنة وقل هذا الذي سأذكره معتقدا به لا تشك فيه أبدا وما دمت تعتقد هذا الاعتقاد فأنك قد نجحت فيه ونجوت منه بد من الاعتقاد الجاذب في مسألة الصفات بالقلب واللسان والجوارح هنا ايضا قال هل الصوت واضح؟ طيب قال أيضا كلام مليكنا غير مخلوق كلام مليكنا أثبتنا أن الكلام صفة لله عز وجل وقد ذكر الله عز وجل من هذه الصفة وإثبات هذه الصفة في كتابه كثير من الآيات الكثيرة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم في سنته التي هي وحي أيضا من عند الله أثبت لله عز وجل الكلام فأول شيء أن هذه الصفة خاصة بالله عز وجل الكلام والله تبارك وتعالى تكلم بحرف وصوت بحرف وصوت الله عز وجل قرأ أو تكلم إلى جبريل ثم سمع منه جبريل ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونقل هذا الكلام إذن هذا صوت ثم أصبح هناك هذا الكلام يكتب فهو بلفظ وحرف صوت وحرف هل في صوت؟ الأمر الآخر هو قوله غير مخلوق غير مخلوق وقد امتحن الإمام أحمد الشيباني إمام أهل السنة رحمه الله في هذا وعذب وداس عليه وجلد وعذب أهين بسبب أنه قال أن القرآن كلام الله غير مخلوق فرأى من ألوان العذاب بسبب تمسك تمسكه بهذا الكلام أن الله عز وجل تكلم بالقرآن حقيقة لفظا وحرفا فلم يقبله منه أحد ولم يوافقه على هذا القول إلا القليل وأخفوا ذلك عن المأمون حتى الإمام أحمد رحمه الله هجر أبو زرع الرازي في هذه المحنة بسبب أنه أخذ بالرخصة فكان رحمه الله لقب بإمام أهل السنة بسبب هذه المحنة بسبب هذه المحنة فغير مخلوق يرد على الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق من المخلوقات فالنظم رحمه الله بيّن بقوله غير مخلوق كلام مليكنا بأن الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله كلامه صفة من صفاته وليست مخلوق وهذا اعتقاد كما قلت الجهمية والمعتزلة وبغيرهم من الفرق الضاله واثبت الله تبارك وتعالى او بين الله عز وجل في كتابه كما بينت من الآيات كما قال وكلم الله موسى تكليما وايضا هناك من لم يصرح بأن كلام الله مخلوق مثل الأشاعرة والكلابية لكن لا يصرحون بذلك لأنهم لو صرحوا لانقلب عليهم الحال ولكن يقولون بأن الكلام نوعان كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت وهذا يضيفونه إلى الله وأما الكلام اللفظي الذي يشتمل على الحرف والصوت والذي هو القرآن فهو مخلوق وهو عبارة عن حكاية أو كلام لله عز وجل يعني يعتبر حكاية عن كلام الله وليس هو كلام الله بل هو مخلوق من مخلوقات الله فالقرآن وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة كلام الله عز وجل وهو بحرف وصوت سمعه جبريل من الله تبارك وتعالى وألفاظه ومعانيه كلام الله فليس كلام الله ألفاظه دون معانيه ولا معانيه دون ألفاظه من قال وغير مخلوق كلام مليكنا هنا إثبات صفة الملك لله فالله تبارك وتعالى ملك ومالك كما جاءت في القراءات مالك يوم الدين وملك يوم الدين مالك يوم الدين وملك يوم الدين فتأتي بالملك بمعنى مالك أي المسيطر والمتصرف في الأمور والممسك بها وملك يوم الدين هو المتحكم في الأمور وصاحب الأمر والنهي فالأمرين أو فالكلمتان يجتمعان معا حق لله عز وجل الله عز وجل يوصف, يوصف بالملك مطلقا وملكه حق وهو ملك لا ينتهي وليس مقيد أما ملك العباد فهو قاصر وممكن قاصر وممكن أي أنه ربما يزول عن الشخص الملك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 وخلق العباد وبين ملك الله عز وجل وملك العباد وبين تصريف الله عز وجل تصريف العباد فبالنسبة لله عز وجل صفة كمال لا تنقص ولا تنتهي ولا تنقطع أما بالنسبة إلى العباد فهي ممكنة ربما تكون في شيء وتنتهي فجأة ودائما تنتهي بموت العبد وملكه ملكا قاصر من حيث أن الله عز وجل هو الذي يعطيه ويرزقه فملكه ليس بشيء في ملك الله معي يا إخوة ما قال بعد ذلك وقل غير مخلوق كلام مالكنا بذلك دان الادقياء وافصح وجاءت روايه أخرى بذلك دان الاولياء وافصح هذا القول بقوله بذلك أي اشاره إلى ما تقدم من الكلام حول صفة الله عز وجل أو صفة كلام الله عز وجل في الشطر الأول من هذا البيت بذلك دان الأبقياء والدين هو ما يعتقده ويؤمن به الشخص لذلك نقول ديننا الإسلام أي ما نحن عليه من العقيدة والإيمان وغير ذلك هو الإسلام فالذين دينهم الإيمان واعتقادهم بذلك هم الأتقياء والأتقياء هم الذين اعتقدوا هذا المعتقد في أن القرآن كلام الله غير مخلوق أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأهل العلم قديما وحريثا قد صنفوا في ذلك منهم من أفرد مصنفات ومنهم من جعل هذا في ثنايا مؤلفاته حتى الإمام الللكائي رحمه الله في السنة هو إمام جبل له كتاب اسمه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في مجلدات عقد فصلا في شرح الاعتقاد في بيان أن كلام الله غير مخلوق وثم أكثر من خمسمائة نفس من هؤلاء الذين يقولون بأن كلام الله غير مخلوق إثبات قوي وأثنيد جيدة شديدة صحيحة لذلك قال ابن القيم رحمه الله في النونية ولقد تقلد كفرهم بخمسون في عشر من العلماء في البلدان وللكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني يعني أذكر أن الطبراني رحمه الله ذكرهم أيضا وذكر هذا ثم قال ودانا الأثقياء الإمام هنا اختار كلمة الأثقياء أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا وهنا دان الأذقياء الذين يجعلون بينهم وبين ما يخشاه وقاية يجعل بينه وبين ما يخشاه أن يقع فيه وقاية سدا حجابا لا يريد أن يقع فيه لذلك يقول بأنه يتقي هذا الأمر يتقي هذا الأمر دان الأذقياء التقوى مهمة وليست من السهل أن يجعل العبد لنفسه من التقوى حب لأنها تريد إخلاصا لله عز وجل وقال طلق بن حبيب رحمه الله التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف أيقاب الله حتى ابن القيم رحمه الله قال وهذا من أحسن ما عرفت به التقوى وقال الذهبي أيضا وقد أحسن وأجاد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 يعرفنا بالتقوى فعل الطاعات وترك المنكرات بتعريف كثير فهؤلاء الأئمة بينوا أن يجب على الإنسان أن يلتزم التقوى لأن فيها الخلاص وفيها النجاة وبها يسعد الإنسان ويصل إلى مبتغاه فلا بد منها ترشدك إلى كثير من الأمور وتبين لك الصحيح من الضعيف من الأمور التي ربما يظهر لك منها شيء شبهة اختلاف أو غير ذلك هل في صوت؟ حتى لو إن شاء الله تعالى إذا أبهمت مسألة أو صعبت علينا مسألة إن شاء الله يعني أعيدها مرات حتى تفهم إن شاء الله عز وجل نعم طيب بذلك دان الأتقياء وفي قراءة أو في آية أو في رواية دان الأولياء منهم من قال دان الأدقياء ومنهم من قال دان الأولياء والأولياء هم الذين يصلوا إلى مرحلة عظيمة من القرب لله عز وجل وكما قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا وقال أهل العلم وهذا هو الراجح أن كل مؤمن فهو ولي لله عز وجل ولكن هناك مراتب ودرجات كلما ارتق العبد في الطاعة لله عز وجل كلما أصبح وليا لله عز وجل وليس كما يزعم الصوفية وغيرهم ممن يجعلون في القبور ناسا لا يعرفون أحوالهم وربما يكونوا على شر ويقومون بعمل القباب وغير ذلك والمساجد عليها ثم يقولون هؤلاء هم أولياء الله ويجب التبرك بهم وغير ذلك فهذا كله ضلال لكن الأصل عند أهل السنة والجماعة أن كل مؤمن مؤمن فهو ولي كل مؤمن فهو ولي لله عز وجل وهذا بنص كلام الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا أولياء الذين آمنوا الذين كافروا نعم يعني هناك أدلة كثيرة من القرآن على أن المؤمن هو ولي بالله عز وجل فالنص عام, النص عام لذلك لو قيل دان الأدقياء أو دان الأولياء فهي مراتب ودرجات كلما زاد العبد تقربا إلى الله عز وجل وتقوى وقربا إلى الله عز وجل فهو في خير و قرب وولاية وهو خير للعبد يحتاجه دائما أن يرتقي إلى الحق أن يرتقي إلى الحق بذلك دان الأذقياء وأفصحوا أفصحوا هنا أي صرحوا بخلاف أنهم دانوا بذلك واعتقدوا وآمنوا بذلك فكان ذلك بعد اقرارهم في قلوبهم أن يصرحوا بذلك أن يصرحوا بذلك وأبانوا ذلك أيضا ونقل عن أبي إسحاق الإسرائيين أنه كان كل, أو كان كل جمعة يقف ويقول القرآن كلام الله غير مخلوق خلافا لقول الباق اللاني وذلك حتى لا يظن من يأتي بعدنا أننا على معتقده وذلك لأنه كان في عصره نقل ذلك عنه الشيخ الإسلامي في شرح العقيدة الأصفهانية فلذلك وضح الأمر عند أهل العلم أنهم عندما يتكلمون في هذه المسألة مسألة صفة الكلام أو في غير ذلك من الصفات دائما يوضح ويفصح عما يدور حول هذا الكلام والرد على منكريه هذه الصفات فهذا واجب على أهل السنة أن يوضحوا ويبينوا ويردوا على المبتدعة والضالين لأن هؤلاء شرهم كبير وعظيم على المسلمين أرادوا أن يضلوا المسلمين بعقولهم وبفكرهم وبزعمهم أن هذا هو الصواد وان هذا هو الحق فقالوا لا بد اذا كان لله تبارك وتعالى كلام فهو ككلامنا ولا بد ما دام ان يكون مثل كلامنا فلا بد من اعضاء لخروج الكلام فضلوا وضلوا فاضلوا واضلوا لأن هذا كلام لا ينطق به أهل السنة فهذا تجثيم وقد بين شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم والسلف رضو الله عليهم أن من وصف الله تبارك وتعالى بوصف العباد أو بشبهه أو جسمه فهو ملحد كافر وهذا رد أيضا على الذين يزعمون أن أهل السنة مجثمة كما يظن بذلك الأشاعر وغيرهم عندما نقول بأن الله له يدان وهما حقيقي حقيقتان, أو حقيقي حقيقتان وله عينان أو له أعين كما قال تبارك تعالى إنك بأعيننا أو له وجه أو له قدم أو له ساق أو غير ذلك من الصفات يظن بذلك أننا نجسم ولكن في الحقيقة أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات وهذه الأمور لأن الله عز وجل أثبتها لنفسه والرسول صلى الله عليه وسلم أثبتها أيضا لله عز وجل فكيف ننكرها وقد أثبتها الله تبارك وتعالى وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله فلذلك لابد من الإفصاح والبيان والتوضيح في هذه الأمور حتى يبين للناس عليكم السلام ورحمه هذه الصفات الصحيحة لله عز وجل لا نكيف ولا نشبه ولا نعطل ولا نحرف كما زعم هؤلاء وضلوا بسبب هذا الامر ولا في القران نعم وقل غير مخلوق كلام ملكنا بذلك دان الادقياء وافصحوا <تصفيق> طيب ان شاء الله يعني بعد المحاضرة ان شاء الله تعالى شارك اخي الحبيب نعم ولتقو في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجه النظم رحمه الله أنهى كلامه عن إثبات أن الكلام صفة لله عز وجل لا يجوز أن ننفيها عنه وهو حتى الان لم يتكلم في القرآن ولكن يثبت صفة لله عز وجل على الإطلاقها وفي هذا البيت يثبت أن القرآن من كلام الله عز وجل لقوله ولا تقف في بالوقف قائلا والوقف هنا هم الواقف الواقفه وهم اتباع لجهه وهذه طائفة من طوائف الجهمية الواقفة نسأل الله السلام الجهمية فرقة ضالة لكن خرج منها طوائف وكثرت في القرآن بالوقف قائلا لأن الجهمية يصرحون بأن القرآن, كلام... أن القرآن مخلوق فأهل السنة يوضحون ويفصحون ويصرحون بأن كلام الله غير مخلوق فلما ظهرت الجهمية وظهر هذا الموقف منهم من أنهم ينادون بأن كلام الله مخلوق عليكم السلام ورحمة الله خرجت منهم طائفة بدعة جديدة من بدعتهم بدعة خرجت من بدعة وهي الواقفة فبدأوا ينشرون بين الناس هذا القول ويتمسكون به ويثيرون الشبهة وأهل السنة يردون, يردون عليهم من وجه آخر فقالوا بمنهج خالف فيه الجهمية من جهة معينة قالوا ماذا؟ قالوا بأن القرآن كلام الله ولا يقال مخلوق ولا غير مخلوق فهل هذا يعقل؟ ينفونا ويسفتون يقولون كلام الله ولا يقال مخلوق ولا يقال غير مخلوق إذن ماذا يكون؟ ليس من العقل أن يقال هكذا لم يثبتوا ولم ينفوا إنما وقفوا لا يثبتون خلق ولا يثبتون كلام وإنما وقفوا لذلك سموا بالواقفة فالنظم رحمه الله وصفهم بأتباع الجهب بل أهل العلم أو بعض من أهل العلم وصفهم بأنهم أشروا من جهم أو أشروا من الجهمية فرقتهم هذه أشروا من الجهمية لأن الجهم ابن صفان أو من تبعه من فرقته صرحوا وقال أن كلام الله مخلوق صرحوا بذلك ونادوا به ونشروه بين الناس لكن هؤلاء الواقفة يشككون الناس يقولون أن القرآن كلام الله لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق فلا يصرحون بشيء ففسادهم أعظم من فساد الجهم بن صفوان فيظنون بذلك أن قولهم هذا فيه وسطية وفيه اعتدال يقفون موقفا وسطا لكن لا يعرفون ولا يفقهون شيء ولا يدرون بأن كذا قد وقعوا في أشر الذنوب وأصبحوا أخطر من الجهمية في معتقدهم الفاسد وهذا التردد وهذا التوقف ليس مطلوب لأن ديننا جاء صريحا ومعتقدنا جاء صحيحا وصريحا لا يحتاج إلى تشكك ولا يحتاج إلى وقوف نتبع هذا أو هذا أو ذاك أن ننظر في هذه المسألة هل هذه المسألة فيها كلام أو غير ذلك إنما مسائل الاعتقاد في شريعتنا واضحة صحيحة ثابتة ليس فيها تشكك لذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مدام آمنوا بالله ورسوله لا يقع بينهم شك ولا ارتياب ولا توقف ولا شيء عرفوا الحق من الباطل وعرفوا الصحة من الضعف وغير ذلك فهذا واجب علينا ألا نشك في مسألة في مسائل الاعتقاد التي اتفق عليها السلف رضوان الله عليهم وإنما نأتي معهم ونسير كما ثاروا ونتبع آثارهم وقد ظل من ظل من هؤلاء بسبب هذه الشكوك وهذه الأمور التي أرادوا أن يبحثوا فيها وقد نهوا عنها فالله مستعن طيب إن شاء الله تعالى أكتفي بهذا لأن الوقت الآن قد انتهى إن شاء الله وأستكمل الباقي إن شاء الله عكز وجل في المرة القادمة